إذا جلزلت الأرض جلزالها وأخرجت الأرض أفطالها وقال الإنسان مالها يومئذ تحذت أخبارها لأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل ومن يأمن من قال شرعي